قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن السماء مرفوعة على عمد ولكننا لا نراها ونظير هذه الآية قوله أيضا في أول سورة لقمان خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم واختلف العلماء في قوله ترونها على قولين أحدهما أن لها عمدا ولكننا لا نراها كما يشير إليه ظاهر الآية وممن روى عنه هذا القول ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد كما قاله ابن كثير وروي عن قتادة أيضا أن المعنى أنها مرفوعة بلا عمد أصلى وهو قول إياس بن معاوية وهذا القول يدل عليه تصريحه تعالى في سورة الحج أنه هو الذي يمسكها أن تقع على الأرض في قوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه قال ابن كثير فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها كذلك وهذا هو الأكمل في القدرة انتهى قال مقيده عفى الله عنه الظاهر أن هذا القول من قبيل السالبة لا تقتضي وجود الموضوع والمراد أن المقصود نفي اتصاف المحكوم عليه بالمحكوم به وذلك صادق بصورتين الأولى أن يكون المحكوم عليه موجودا ولكن المحكوم به منتف عنه كقولك ليس الإنسان بحجر فالإنسان موجود والحجرية منتفية عنه الثانية أن يكون المحكوم عليه غير موجود فيعلم منه انتفاء الحكم عليه بذلك الأمر الموجود وهذا النوع من أساليب اللغة العربية كما أوضحناه في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب ومثاله في اللغة قول امرئ القيس على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا أي لا منار له أصلا حتى يهتدى به وقوله لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجح يعني لا أرانب فيها ولا ضباب وعلى هذا فقوله بغير عمد ترونها أي لا عمد لها حتى تروها والعمد جمع عمود على غير قياس ومنه قول نابغة ذبيان وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمدي والصفاح بالضم والتشديد الحجر العريض قوله تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات الآية المراد بالسيئة هنا العقوبة وإنزال العذاب قبل الحسنة أي قبل العافية وقيل الإيمان وقد بين تعالى في هذه الآية أن الكفار يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يعجل لهم العذاب الذي يخوفهم به إن تمادوا على الكفر وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وكقوله ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون وكقوله يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وقوله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين وقوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء الآية وقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق وقوله وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب إلى غير ذلك من الآيات وسبب طلبهم لتعجيل العذاب هو العناد وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب فيما يخوفهم به من بأس الله وعقابه كما قال تعالى ولا انخرنا عنهم العذاب الى امه لا ليقولن ما يحبسه وكقوله يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين وقوله قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين كما تقدمت الإشارة إلى هذا والمثلات العقوبات واحدتها مثلة والمعنى أنهم يطلبون تعجيل العذاب تمردا وطغيانا ولم يتعظوا بما أوقع الله بالأمم السالفة من المثلات أي العقوبات كما فعل بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وقومه وغيرهم أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله أستودعك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته